الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تبارك تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وسؤلي وموئلي إليك لدى الأعسال واليسر أفزع المشتاق غريب على باب الرجاء طريح يناديك من وصول الجوى وينوح يبون عذاب الجسم والروح سالم فكيف وروح المستهام جروح أجرت الوراء في حب من جاد بالنعم وعفت الكرام شوقا إليه فلم آلم وموهت دهري بالجنون عن الورى لأكتم ما بي من هواه فمن كتم فلما أرأيت الشوق والحب بائحا كشفت قناعي ثم قلت نعم نعم المستوى يا طيب في مؤسسة أضواء النسائم للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدم لكم هذا الإصدار